وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخل الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعملون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ففتقناهما ودعنا من الماء كل شيء حي أ فلا يؤمنون ودعنا في الأرض رواتي أنت ميت بهم ودعنا فيها ودعنا فيها فدا سبل اللع لهم يفتدون ودعنا السماء سقفا محضرا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل وأنهار الشمس والقمر كلهم في فلك كلهم في فلك يسبحون وما دعنا لبشر من قبلك الخلد فإن مث أفهم الخالدون كل نفس ذائقة المأوى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون